ما تقول في شخص اضطر ايضا الى تأخير صلاة العشاء الى ما بعد منتصف الليل فهل من اهل العلم من يقول بجواز التأخير للعشاء الى بعد منتصف الليل او الى قبيل الفجر لا هو الى منتصف الليل تقريبا الى الساعة الحدي عشر والنصف ينتهي او الثانية عشرة ينتهي وقت العشاء وما بعد ذلك قضاء فاذا يعني يعني كان سيضطر اضطرارا يجمع جمع تقديم كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث ابن عباس هل يجوز التيمم بالجير